أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بضاعة من الله ورسوله إلى الذين عاهد من المشركين. فسيح في الأرض أربعة أشهر واعلم أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين. واذانهم من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر أن الله باريئ من المشركين ورسوله فإن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 إليهم عدّهم إلى مدّتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحر مفقود للمشركيين حيث وجدتم وخذوهم وحصرهم وقعدوا لهم كل مرصد فَإِذَا تَبَوَّأَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ فَخَلَّ صَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن أَحَدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعهد رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عندم عاد المسجد الحرام فما لكم فاستقيم لهم إن الله يحب المتقين.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 بإخراج الرسول ومن بدؤوكم أول مرة أتخشونهم أتخشونهم فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْنَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويُخزِّن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 وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا رَسُولًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ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 لا يستوون عاد الله والله لا يندل قوما ظالمين الذين آمنوا وهجروا وجادوا في, في سبيل الله بأموالهم وأفوسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يشرقون مرضضون برحمتي من ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا خالدين فيها الله عِيَادَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ أَيِنَسْتَحِبُّ الْكُفْرَ عَلَى الإيمان. ومن يتولهم من فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ يَا كَانَ أَبَاكُمْ اخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كزادنا ومساكن ترضون ما احب اليكم من الله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 ياكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أزال الله على رسله وعلى المؤمنين.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 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق وَلا دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدينهم وهم صاخرون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 حق ليظهرا على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن انكفر من الأحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يعفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم, فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى علينا في نار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 ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن إن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافا واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفا الله عن كلمة لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا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 فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لا محيطة بالكافرين.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 قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عياده أو بأيديه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 والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضو أن, إن كانوا مؤمنين. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فأن له, فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الخزي الْعَظِيمُ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم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 ولعنهم الله الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوته وأكثر أمواله وأولاده فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما وقبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 اولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها قاليدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ورضوان من الله, ورضوان من, الله, ورضوان من, الله ورضوان من الله ورضوان من الله اكبر ذالك هو الفوز العظيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم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 ومنهم من عن هذا الله لإن آتانا من فضله لنا الصدقا لنا الصدقا من الصالحين فلما آتىهم من فضله بخلو وتولوا غن على ظن فأعقب في قلوب إلى يوم القيون بما أخلف الله كما وعدوا بما أخلف الله ما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 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين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 اللّهُ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْحُسْنَاءِ وَالْحُسْنَاءِ وَالْحُسْنَاءِ وَالْحُسْنَاءِ وَالْحُسْنَاءِ وَالْحُسْنَاءِ وَإِذَا غَازَلَتْ سُورَةٌ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الظَّالِمِينَ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوارف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم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 ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلكم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل على النفاق حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردو على, من على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم خذني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 وستردون إلى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لامر الله واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم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 تطهروا والله يحب المطهرين أفمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه, خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به, فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الركعون الساجدون الامرون بالمعروف الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان ل النبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أليقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ, من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا الا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لانفركاف فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين قاتل الذين يلونكم من الكفار، قاتل الذين يلونكم من الكفار، واليجد فيكم غضب، واعلموا أن الله مع المتقين.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 مرضوا فزادتهم رجسهم إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اولئك هم أَنَّهُمْ هم فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا اولئك ثُمَّ لَا هم وَلَا هُمْ اولئك وَإِذَا مَا هم اولئك نَظَرَ بَعْضُهُمْ هم بَعْضٍ هم اولئك هم اولئك هم اولئك هم اولئك لا يفطهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من عزيز علي عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن ولا ولفق الحسب يالله لا, لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم